فَجاءَهُمْتْ سُنَةٌ بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا أُنْطِلُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَمَنْخَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَرْفُسَهُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا يكن من فَسَجَدُوا قال ما لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إذ أمرتك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 ك من المُضِّلِّينَ قال فبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَالِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ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 فَكُلٌّ مِنْ حَيْثُ شَئَتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا هُوَ لِعَنْهُمَا مِنْ سُوءَ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال سماهما إني لكما لمن ناصحين فدلهما بغرور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 قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما لباسهما, ينزع عنهما لباسهما ليريهما عنهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أومياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ كَانَ نَصْبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا تَوَفَّنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَنَا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 قالت اخراهم لاوناهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا, فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أُو قد وجدنا ما وعدنا أُو قد وجدنا مَا وعدنا ربنا حقفا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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعواف رجالين يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقته الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ووروتهم الحياة الدنيا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 في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او اعجبتم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم, لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فَكَذَّبُوا والذين معه في الفلك وأضرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم لربكم رجس وغضب أترجادلونني في أسماء سميتها أنتم, أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَّ لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَتُّونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا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 من آمن به وتبهونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أوسلت به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 أَوَلَمْ لم يهدي الذين يعرفون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أنبائها. وَأَن قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أكثر لفاسحين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه فضلوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.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 111. قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وآخاه وأرسل في المدائن حاشرين 114. بكل ساحر عليم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 ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقع عصاك فإذا هي تلقف ما يفقوم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 فَمَا لِأَصْلِدًا نَّكُم أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالُوا مَنْ سَالِقُ قَوْمِي يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْرِ انَا وَمَنْ بَعْدِي مَا جِئْتُنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ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 وَالْقَمَرَ نُوِّضُ فَادْعُ وَالدَّمَ آيَاتٍ فَالصَّلَاةِ فَاسْتَكْبِرُوا فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانَ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعْنَا نَرُدُّ إِلَى بِمَا عَهَدْنَا عِنْدَكَ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 مَا يَعْطِيكُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَوَيَرَا اللَّهُ أَبْوَاكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 قال بن أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الوضب أخذ الألواح, أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال رب لو, لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك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 واكتب لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ انا هدنا اليك قَالَ عذابي أُصِيبُ بِهِ مَنْ اشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَتُّبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُطْتُونَ الزَّكَاءَ والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر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 يَهْمُلُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إله إلا هُوَ يُحْيِي ويمين.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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر, الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّيْلَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وَظَنُوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا تَيْلاَكُمْ بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان, فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 وَمَن يُضْلِفَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَّ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُنَّ بِهَا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 سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدنون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يُنْذَرُوا فِيمَا مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ خَلَقْنَا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 فَلَمَّا تَوَشَّأَ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الَّذَعَ وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَإِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَإِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ النَّمِينَ الشَّاكِرِينَ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 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون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 لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَزَوَّنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ التَّقَوْنِ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبَصِّرُونَ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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة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 ويسبحونه وله يسجدون